ا ل ن و ر ل ل إ إ ن ت ا ا ا ج ل ل ع م ي و ا ل و أعوذ ي ع تقدم ب ا ل ل السلام عليم ه الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن من ر جديد ي الرحيم م بسم الرحمن م الله ا ل ح إن لله نحمده ن و س ت ع ن ونستغفره ن ه ه و س ت ي ومفيد ن ع و ذ بالله ن ن شرور أ س س ن ومن ا ئ ا أعمالنا ت من إنه ه ي ه الله له هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده فلا فلا لا إلا لا محمدا مضل يضلل ومن ورسوله أن أن شريك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 ق ص ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة ب م ك ة و ا ل م د ي ن ة والطائف و ا خ ي ب ر وارجاء ا ل ج ز ي ر ة الاخرى اشمعنا في هذا المكان بالذات لما الرسول صلى الله عليه وسلم مثلاً لم يبعث في فارس ا ل روم أ و في فلسطين زي ب ق ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء أ و في مصر زي سيدنا موسى عليه السلام اشمعنا في م ك ة واشمعنا في ج ز ي ر ة العرب يا إ خ و ا ن ي يا أ خ و ا ت ي ما في ن ق ط ة و ا ح د ة في ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ع ش و ا ئ ي ة ما في ن ق ط ة و ا ح د ة كل شيء بحساب كل شيء مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون مثالا لكل المسلمين إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ق د و ة لازم تكون كل خ ط و ة في هذا المثال م ح س و ب محسوبة تماما يبقى الوضع في ج ز ي ر ة العرب كان الوضع المناسب لقيام الدعوه ا ل إ س ل ا م ي ه وبعدين واضح ان ا ل ت ج ر ب ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل أ و ل ى كانت ت ج ر ب ة ن ا ج ح ة تماما واضح ان ا ل ب ي ئ ة اللي نشات فيها ا ل ر س ا ل ة كانت بيئه ص ل س ة لاننا جتنا الاسلام بينتشر ب س ر ع ة ع ج ي ب ة جدا في الارض في ب د و ن سنوات ق ل ي ل ة لا ت ق ص ب في التاريخ ان شيء وصل الاسلام من اقصى الارض الى اقصاه ا شيء محير جدا شيء غريب جدا مش بس كده بل ودخل الناس في دين الله افواج ر ا غ ب ي ن غير مكرهين يبقى احنا ب ن س أ ل السؤال ده علشان نعرف ايه هي المقومات اللي, اللي نجحت في س ا ل ه الاسلام طبعا ا ل ر س ا ل ة من الممكن أ ن تحقق نجاحا ذاتيا يعني في أ ي مكان تقول ل أ ن ا ل ر س ا ل ة في ذاتها ع ظ ي م ة نعم تصلح لكل زمان ومكان لكن من منظور هذه ا ل م ج م و ع ة من الدروس احنا بنقول كيف نبني أ م ه ازاي نبني أ م ه واول البلاد هو وضع ا ل أ س ا س واحنا عايزين نعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار المكان ده بالذات لوضع ا ل أ س ا س لهذا المشروع الناجح مشروع ا ل إ س ل ا م ما هي مواصفات هذا المكان ما هي ظروفه ما هي طبيعته لو قدرنا نعرف هذه المنصفات فنقدر ن س ت خ ر ج قواعد أ ن ا أ ع ت ق د انها تمس من بين ا ل أ ه م ي ة ل إ ع ا د ة بناء ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة على أ س ا س صحيح ساعتها نعرف ايه ا ل ب ي ئ ة اللي ممكن تكون أ ص ل ح لنشاه ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة ولنشاه هذا الدين وتمكينه طبعا ا ل ح ك م ة ا ل ك ا م ل ة وراء ذلك ا ل أ م ر لا يعلمها إ ل ا الله عز وجل لكن احنا بنحاول نبحث على قدر ا ل ا س ت ط ا ع ة و ن س أ ل الله عز وجل التوفيق أ و ل ح ك م ة تتبدل في ذلك ا ل أ م ر أ ن هذه ا ل م ن ط ق ة ليس لها تاريخ ثقافي يذكر ليس فيها فلسفات س ا ب ق ة ليس فيها تشريعات م ر ك ب ة ما كانش فيها قوانين م ف ص ل ة ه ي كانت ب س ي ط ة ب س ي ط ة جدا إ ل ى أ ب ع د درجات البصر س الحضارات ا ل م ع ا ص ر ة كما ذكرنا في المحاضرات ا ل س ا ب ق ة كانت لها أ ف ك ا ر م ر ت ب ة وفلسفات خ ا ص ة وتاريخ طويل طويل جدا ا ل د و ل ة الروميه الغربيه والشرقيه كانت ت و ج قوانين كتير اوي تشريعات في معظم المجالات او توجد غني او تقاري او تشريعات تشريعات تشريعات ش ر ي ع ا ت تشريعات تشريعات تشريعات تشريعات ت ش ي ع ا ت تشريعات تشريعات تشريعات الهند فيها حكمائك في جدا زي ما تتكت ب ق ولكن و البيوزاو و ا الصي فيها ظهر ا ف ي هذا ا الفراعنة وطاريخهم اول طويل ن و المكان ن عندهم وتشريعات قوامين برضو واحكام ك هذا سبحان الله ا الرسالة زلت م يعتبر تقريبا بلا تاريخ ثقافي ت ق ر ي ب اللهم ا ا ل ش ع ر لكن حتى هذه ا ل ن ق ط ة نقطة ا ل ش ع ر م ا ك ا ك ن ان ا ك و ن فعال في ب ن ا ء ا ل ا م ة ا ل ا س ل ا م ي ة م ا ك يمكن ان ه ك ي ة خاصة في إ ن ش ا ء ا ل ا م ة ا ل إ س ل ا م ي ة على ا ل أ ق ل في ا ل ب د ا ي ة بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول نفسه كان لا يعرف نظم الشعر على بلاغته وفخته ا صلى الله عليه وسلم ط ب ع ا ا ل ل صلى البشر ل عليه وسلم ه أ ل ل غ ا ب أ ج م ع ي ن ومع ذلك لم يكن يقول الشعر ربنا ب يقول سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم وما على المه الشعر وما ينبغي له يعني من ا ي صحش نور ه الشعر ليه وما ينبغي له يعني من ص ح الشعر لما يصحش الشعر مش عشان كل الشعر حرام لا لكن ب ك ا ن ا يختلط على الناس الامر يعتقد الناس أ ن ا ل ق ر آ ن نوعا جديد من الشعر ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أ ر ا د أن ل ا يختلط ا ل ق ر آ ن ب أ ي شيء من كلام البشر أ ي شيء حتى لو كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يا اخواني يا اخواتي التراث الثقافي الوحيد تقريبا في جزيره العرب واللي هو الشعر مكانش ا ليه اي دور في بناء ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ع ل ى ا ل أ ق ل في ا ل ب د ا ي ة كل ده كان ليه عشان ح ا ج ة م ه م ة جدا جدا كل ده ع ل شيء ن ش في غ ا ي ة ا ل ا ه م ي ة خليكوا فكرين ه علشان نقاء ا ل ر س ا ل ة علشان ا ل ر س ا ل ة متختلطش ا ب أ ف ك ا ر سابقه ويبقى ل ا ل ك ت ه م خطير الناس ممكن تقول ا ل إ س ل ا م مجرد تطور للمعتقدات ا ل س ا ب ق ة يعني مثلا ك و ن د ي ش و س أ و ج و ز ة أ و س ك ر ا ت أ و غيرهم من ا ل ف ل ا س ف ة لهم معتقدات م ع ي ن ة قواعد خاصه وضعوها منذ مئات السنين الكلام د على فكرة قالوا بعض المتطاولين على ا ل إ س ل ا م قالوا مع أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دين جدا جدا عن ا ل ف ل س ف ة دول وما كانش بيعرف ي ق ر أ صلى الله عليه وسلم ف م ا دام لكم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم نشا ت بيئه م ل ي ا ن ة ب ا ل ف ل س ف ة و م ل ي ا ن ة بالثقافات ا ل ق د ي م ة الناس كانت ت ق ل ي ه و ب ع د ي ن ت ش ح ا ج ة ت ا ن ي ة م ه م ة جدا ق دون تتصرف الأفكار بعض هذه الأفكار إلى الإسلام إلى د د ر ا ي ة المسلمين بذلك يعني ب ا ل ر ا ح ة كدا و س ن ة س ن ة يختلط الصواب ب ا ل خ ط أ ويختلط الصق بالباطل شوف علشان القواعد مجهود المشهورة الجاهلين اللي كانت مترفقة الناس ازاي مجهود علشان الإسلام يلغيها من أذهان الناس يعني مثلا عادة التبني علشان الإسلام يلغيها حصلت القصة طلاق مترفقة يعني خدث زيد جحش زوج جزءا المجتمع الله من زينك كل من من ثم وسلم منها حارثة رضي وأرضاه السيدة الرسول ابن بنت صلى تخيل بقى لو البلد ده مليان تشريعات وقوانين وفلسفات كان يبقى الوضع يبقى فربنا سبحانه و ت عايز ل ى ع ا ا ل ر س ا ل ة تكون نقيه تماما ما يكونش فيه اي خلط ب أ ي افكار ت ا ن ي ة ودايب علشان كده ب ر ض و ما نهمش ا ل ر س ا ل ة في فلسطين فلسطين لو ن ز م ش فيها ل ر س ا ل ة هتبقى مجرد امتداد ل ل ي ه و د ي ة او ا ل ن ص ر ا ن ي ة نعم اصول التوحيد و ا ح د ة لكن الاسلام اتى بتشريع كامل متكامل ولكن يجب ان يكون هناك امر يحتاج الى ان يكون هناك امر يحتاج الى ان يكون هناك امر يحتاج الى ان يكون هناك امر يحتاج الى ا ع يكون ه م ا ك امر يحتاج الى ان يكون هناك امر يحتاج الى ا ل ي ك و م خذ ا ل ت و ر ا ة ت ا ج ا ل إ ن ج ي ل و ن ه ن ف ك امر ي ح ت و ج الى ان يكون هناك ا م ف ي مكة ا ج ا ه ذ ا ا ل ك ل ا م هناك امر يحتاج الى ان يكون هناك امر يحتاج ا ل ا ان يكون هناك امر يحتاج الى ان يكون ه ن ا ل امر يحتاج الى ان يكون ه ن ا ل امر يحتاج الى ان ي ن م ث ل ا م كان ي ق و لذلك ه إيه؟ ف ا في ي نزلت هيقول الكلام لذلك أبعد عن ن هذا هذه ا ل ر س ا ل ة في مكان ليست س ي بالفعل اي نوع من الثقافات ا ل س ا ب ق ة أ و القوانين أ و التشريعات كل ده علشان يفضل الدين في النهايه نقي خالص الا لله الديني الخالص الحياة إحنا شثنا تكون ش د ي د ة جدا على ا ل إ س ل ا م لو دخلنا عليه أ ي أ ف ك ا ر حتى و لو كنت من أ ف ك ا ر ا ل ف ل ا س ف ة وكبار الحكماء كما يقولون شفنا في ا ل ت ا ر ي خ وشفنا في الواقع خذ مثلا دخول المناهج ا ل ف ل س ف ي ة ا ل ي و ن ا ن ي ة إ ل ى ا ل إ س ل ا م عندما تردون كتب ا ل ف ل ا س ف ة ا ل ي و ن ا ن ي ة إ ل ى العربيه ة سكرات وعرست وغير وافلاطون وغيره. ظهر فرق شنيعه ة في الإسلام في ر ق الاسلام ل ل والجهنية وغيرها الفرق تضيق التلسفية إ ظهرت تفريعات كثيرة غير خلت في العقيدة خلت العقيدة شيء جدا م وفتن م العلماء أمور مظلومة حتى على بعض غير ح ت أبوال س المسلمون بفتن ضخمه, ضخمة جدا زي مثلا فتنه الادعاء بخلق ا ل ق ر آ ن أ و أ ي ن ا ل ج ن ة أ و غيره من المساء حاجات ت ل ا ه ي اخواني ضيعت على المؤمنين وقت كبير جدا جدا شغلت المسلمين بانفسهم حدث الصراع والجدال والقتال بين المؤمنين عطلت الجهاد و أ ض ع ف ت شوكه المسلمين بل أ خ ر ج ت بعض المتكلمين من دين ا ل إ س ل ا م ي اصلا ً يبقى كل المشاكل دي ت خ ص ل ت ن ت ي ج ة اختلاط اصول ا ل ر س ا ل ة بغيرها من الاصول ض ع لقاء الرساله نزول ا ل ر س ا ل ة في م ك ة كان يوفر عليها كل هذا الخلق بالذات هي لسه أ و ل الطريق في المهد والدرس واضح للمسلمين حافظوا على ن ق ا ء رسالتكم احنا مش محتاجين اي ح ا ج ة ت ا ن ي ة تقول ق ر آ ن و ا ل س ن ة كاصول التشريع تركت فيكم ما انت م س ج د ت ن بيه لن ت ض ل بعدي ابدا كتاب الله وسنتي احنا في الواقع بتاعنا ب ر ض و لو ج د ت بصيت على المفاهيم اللي دخلت على دين ا ل إ س ل ا م وغيرت في اعتقادات الناس و أ ف ك ا ر الناس و أ خ ل ا ق الناس بتستغرب جدا جدا وتكون معقوله دونه مسلمين مع ان كلهم في البطاقه هم مسلمين على سبيل في المثال اختلاط الفتيات أفكار الشرق مجموش أصبح تعريف جديد بالإحتشام ض ع ا ل م ق ر ا س ا ل إ س ل ا م ي شاهد فتيات ل ا ب س ن لبس تتعجب كيف نزلت هذه ا ل ف ت ا ة بهذا اللباس أ م ا م أ ب ي ه ا أ و أ خ ي ه ا أ و زوجها شيء واحد مش متخيله لكن ا ل م ش ك ل ة إ ن ماحدش عارف إ ن في ه م ش ك ل ة ماحدش حاسس إ ن في ه م ش ك ل ة بل قد يمدحون ويدون ر إ ع ج ا ب ه م الحمد لله هم أ ح س ن من غيرهم كتير ل أ ن ماحدش واخد المقياس ا ل إ س ل ا م ي بيئس على جاره و صاحبه بيئس على, على د و ل ة غ ر ب ي ة أ و د و ل ة ش ر ق ي ة ط ب ع ا هذه بدايه مشاكل ض خ م ة من المسلمين من يحتفل بالكريسمس ا و ر أ س ا ل س ن ة أ ك ث ر من احتفال بعيد الفطر او الاطفال من المسلمين من يعتمد ن بتفسيره للتاريخ ا ل إ س ل ا م ي على اليهود و ا ل م ص ا ر من المسلمين من ينكر الشفاعه ويرد ا ل م ت و ا ف من الحديث ويستهين ب ا ل د خ ا ر ي ومسلم من المسلمين من ي ق و ل الحج يوميا شيء جميل, جميل لكن ز ح م ة ز ح م ة ج د ي د ة فهو بيقترح ايه انا سمعت ا ل ك ل ا دا ب ن ا س ي بيقترح ان يكون الحج في كل س ن ة في مكان الله او في ن ف س ا ل س ن ة ن خ ل ص ك ذ ا مكان يعني بدل ا ل ز ح م ة كتير او في م ك ة في نفسه نصح ب س ت ا ن ط ا او في سيون او في اي حد اقتراح بشكل بالعقل بيقول بدل مختلف كل الزحمة خلينا ما يعني زينا نعمل السنة حاجة او الحج تول بدل ما تركز في وقت واحد كل شوي عيد ح ا ب يروح ي ح ب ي وقت من الثلج سبحان الله هو شاف تخذته م ن اليهود والنصارى بيغيروا بينهم عايزين في ج ن ه م والدنيا ب ر ض و ماشيه لنا اختلاط المفاهيم و التراث المطعيم نزول ا ل ر س ا ل ة ا ل ا س ل ا ن ي في م ك ة حيث تعتبر نسبيا معزوله عن ا ل أ ف ك ا ر ا ل ف ل س ف ي ة والقوانين ا ل م ا د ي ة والعقائد ا ل ن ظ ر ي ة ا ل غ ر ي ب ة حافظه على مقطع ا ل ر س ا ل ة حافظه على تكوين ا ل ص ف ا تكوينا إ س ل ا م ي ا خالصا وطبعا الدرس كده واضح جدا الجيل اللي هيقدر يشيل ا ل أ م ا م ا ل إ س ل ا م ي ة هو جيل يوحد من مصدره يجعله ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة لا يخلطه ب أ ف ك ا ر ا ل أ ر ض ش ر ق ي ة كانت أ و غ ر ب ي ة يبقى دي ل ة ت ه ت ف ر لنا ليه ا ل ر س ا ل ة تنزل في مكان ملوش تاريخ ثقافي معلوم أ و ذكريات ف ل س ف ي ة برضه نزول ا ل ر س ا ل ة البلد ليس له تاريخ تشريعي يبصر يوضح ا ل م ع ج ز ة الالهيه في التشريع الاسلامي طبعا يا اخواني هذه معجزه ة ن ه و ل ه فعلا ا ن ه و ل ه بكل المقاييس سواء بمقاييس زمان او مقاييس دلوقتي او مقاييس المستقبل كله من المستحيل. من المستحيل فعلا ان تفهم كيف خرج هذا التشريع المتكامل الشامل المفصل في هذه ا ل ب ي ئ ة ا ل ب د ا ئ ي ة ا ل ب س ي ط ة م ن ع د م ه التاريخ الا اذا كانت هناك ق و ة فوق ق و ة البشر هي التي فعلت ذلك تلك الله وجل هي قوة الله عز وجل. ن ت ع ا ر ف ي ي ن اخوة و أ ا ت ا ل ت ش ر ي ع ا ل إ س ل ا م ي ف ر ك ا يجب الشريعة ان تكون مسيركا يجب ان ي ك و ن مسيركا ة يجب ان تكون م س ي ر ي ا ل يجب ان تكون مسيركا ل ي ج ي ان ت ق و ا ن ي ن م ت ك ا م ل ة ف يجب ا ل ان تكون مسيركا م ل ف يجب ا ل ان ا تكون مسيركا ل يجب ت ان ل تكون مسيركا يجب ان تكون ز ا ي ت ر ك ا ي ت ب ان تكون مسيركا سبحان الله سبحان ل الله أ ب ح ا ن الله عيب سبحان الله سبحان الله سبحان ا ل ل ك ة ب ح ا ن ا ل ا ل ع ج ي ب ك ا ن إ ع ج الله ز ا ً ا س ب ل ا ي ن الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله س ب ع ا ت كثيرة معقدة ك ا ن س ب ب ا ئ ل ي ن ق ا ء ا ل ت س م ي ن عند ا ل ا ل س ا ئ ل المسائل المسائل ا ل ا ئ ل ا ل و ل ا ل م و ا يعني ك ا ن ب ي ح م ي ا ل إ س ل ا م م ن ا ل ا ل م س ا ئ أو ا ل ت خ ب ط وفي ذ ا ت ا ل و ق ت ك ا ن د ل ي ل ا ئ م ع ج ز ا ل م ل ى أن ه ذ ا ا ل ت ش ر ي ع م ن عند ا ل ل ه ل م س ا ئ ل المسائل ا ل م س ا ل ا ل م ة ا ل أ و ل ى م ن ن ز و ل ا ل ت ش ر ي ع ا ل إ س ل ا م ي في هذه ا ل ب ي ئ ة ا ل ب د و ي ة ا ل ب س ي ط ة المسائل ة ع ل ى ن ق ا ء ا ل ر س ا ل ة و م س ا ئ ا ل م س ا ر و ل و ع ا ي ز ي ن م س ا ئ ا ن ي نرجع أ م ة ا ل إ س ل ا م لوضعها اللي كانت عليه أ ي ا م ا ل س ي ا د ة والتمكين يبقى لازم ما نخلطش ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ب أ ي نص ثاني وعلى ف ك ر ة ده مش ك ل ا م ده ملناش في اختيار ده كلام ربنا سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا ق د ى الله ورسوله ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة إ ذ ا ق د ى الله ورسوله أ م ر ا أ ن يكون لهم ا ل خ ي ر ة من أ م ر ه ن وما ي ع ص الله ورسوله فقد ظ ل ضلالا مبين ا ل ح ك م ة ا ل ث ا ن ي ة من نزول ر س ا ل ة في ج ز ي ر ة العرب او في م ك ة او في هذه ا ل م ن ط ق ة ب ص ف ة ع ا م ة ان هذه ا ل م ن ط ق ة ليس لها تاريخ او واقع عسكري ملموس لم بالجيوش العربي أو الجيش العربي لا ما يكن يعرف هناك كانوا او لا كانت حاجات متفرقة يعرفون والسطط يعرفون حاجات اصلا عددهم قليلا ولكن س ح ه م برعاتهم قدير والخطوط عدد العسكري للعرب من الاسلام ل جهد ف يمكن هذه البقعة ن الأرض اللي إيه حصل؟ ق ل ان ب هائل هائل م ع ى الكلمة إذا بالرجال البرسطاء البدء هؤلاء ذ ي ن ك ا ن و ا ي ع و ن في هذا المكان ص ب ح و ن ق ا د ة عسكريين على اعلى المستويات, على أعلى المستويات الله لا يمكن ان ي ك و ن و ه مبادئه فعلا لا يمكن ان يكونوا م ب ا ك ل ه زي ا ل ق ا د ة العسكرين بتوع ا ل إ س ل ا م و إ ذ ا بالقبائل ا ل م ت ف ر ق ة تكون جيشا واحدا م ت ر ا ب ط ا و إ ذ ا ب ا ل ب د ل ا ل ر ح ل ي ياسف حان ا ل ل ه يحاورون ويناورون ويطاولون ويفتحون البلاد ويدعون العباد الى ع ب ا د ك رب العباد, العباد،, العباد. اقرا التاريخ يا اخويا يا ا خ و ا ت اقرا التاريخ اقرا أ و عن التهم ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل إ ع ج ا ز ي ة فعلا ه ثالث ر ج و ا ل تم ا ر ي خ ن ت و ل مهول آ د م المسلمين الدوني بس ر و من بعيد ب اول ل إ س ل ا مهول ي ي ة ا ده؟ ادم وحده ا قلائل وقت وقد تسليم المسلمين من اجل ا ل ا س ل ا ايران يعني العراق يعني ا ف ب ي ك س ت ا ن وتركمينستان وتازاكستان وكازاخستان و أ ف غ ا ن س ت ا ن وباكستان شيء خرافي ل ا ز تخيل نص ا ل أ ر ض تقريبا ت س ك ط في ث ل ا ث عشر س ن ة على أ ي د ي هؤلاء البلد والروح كذلك ت س ك ط معظم م ن ت ل ا ك ا ت ا ل د و ل ة ا ل ر و م ا ن ي ة في اسيا وافريقيا في نفس ا ل ف ت ر ة وقت متزامن م ع ج ز ة ع س ك ر ي ة ه ا ئ ل ة بكل ا ل م ق ا ي ي س من المستحيل تماما من المستحيل أن تكون العرب ا ا ل للبشرة ر هكذا يعني و و الروب راجع فارس راجع علشان تفهمه هذا الإعجاز يعني يعني إيه إيه تفهمه س ل كان ر ي ل الموقف العرب ح ق ق ي ي إيه هو م كسرة كان فارس قبل الإسلام العرب قبل زي أ ص غ ر دوله م ن ي ة في ا ل أ ر ض بالنسبه ل أ ع ظ م ق و ة في ا ل أ ر ض في زمن ب ي ل ه فارس ودوله الروم المدير ابن ش ع ب س رضي فارس الله عنه وارضاه ن على بعد, على بعد من صحابه ع ر س رسول ا الله ت صلى كسرة الله م ي ر ة ا عليه ب ة ربي وسلم و الله كان في ج ه ل ي ا ت يذكر انه دخل ا ي ا ن كسر ة دولة صحابه الله الوقت كده ما تجيب شاب وزيد كده من منه عشان يقابل رئيس د و ل ة عظمي الفرس كانوا بيتصدقوا على العرب ب ا ل أ م س من شده المجاعات اللي كان ب ت كتير و ن في العرب لما راح ف ا س تعجب كسرة في ا ا ر س ارض ل جانين فارس شيء العرب جداً, جدا في ي نظره ه ع م ايه؟ تخيار ده؟ هيبجي ث و لكل جندي و د ر ه م ج ل ب ي ة ه يبنيه لكل جندي ت خ ي ل و هو ذا العرب العربي ل ي ك س ر ة فارس على الجيش و ا ل إ س ل ا م ي ة القائد بقى القائد ا ل إ س ل ا م ي ه ي غ ر ي جدا جدا ه ي د ي ن ي ا ل ث و ب ي يعني جلبيتين ومائه درهم طبعا ذا رقب مهول جدا جدا عنده مائه درهم هذه كانت نظرتهم إ ل ى العرب نظره ك س ر ة فارس و د و ل ة فارس إ ل ى العرب كانت بهذا الوضع وصدقوني اخواني هذه ا ل ن ظ ر ة كانت و ا ق ع ي ة تماما ً تماماً ب ا ل ن س ب ة لتاريخ العرب و تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ كانوا ل ت ا ر ي غ ط و ا ب ي ه ا م ا ف ي ش لبس ف ع ل ا مصعب ما كانوا ل بن س ي لبس بوسطاء جداً جداً جداً ع ش ا ن كده ك ي ر ف ا رضي الله عنه بن ي ب ه ذ ه ا ل ج ل ب في غزوه ا ل ي م ح ن رجال الله ولما ر ذهب ل ي أ ت ي بخبر ا ل ق و ة في ا ل أ ح ز ا ب كان لبس ايه كان لبس لبس مرات لبس زقت م ا كانش عند لبس ف خ ب اللبس ا ت ا م ر ا ت عشان الكون كان ضارب جدا تخيل ي هو دا كان وضع الصحاب هو دا كان وضع الناس اللي ف ت ح ا ل بلاد فارس ا ل ر ه ي ب ة وبلاد الروم ا ل ه ا ئ ل ة العرب وكلكم عارفين برضو العرب لما كشروا عن أ ن ي ا ب ه م في ا ل أ ح ز ا ب جمعوا ب ا ل ع ا ف ي ة ب ا ل ع ا ف ي ة عشره ا ل ا ف ر ج ل يعني ذ ا كان ك ن مهول عندهم ازاي ممكن العرب دول ت ن ف س ه م يفكروا في جزم بلاد فارس مع علمهم ان جيش فارس ميقلش عن ا ث ن ي ن مليون د و ل ي تخيلين ا ث ن ي ن مليون د و ل ي ف ج و ة ه ا ئ ل ة في التسليح والاعداد لقوا ايه الحرب في عقر دار الفارسيين وسط بلاد الفرس في العراق وفي ايران وفي غيرها من البلاد على بعد مئات الاميال من ا ل م د د م ع ج ز ة ع س ك ر ي ة بكل المقايييس أ ي ن كان خالد بن الوليد وعمرو بن العاص و أ ب و ا ب ل ض بن الجرار وقعقاع ا ل بن عمرو التميمي والبراء بن مالك و أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي و ا ل ز ب ا ر بن عوام ومحمد بن اسلمى و ا ل م ق د ا د بن عمرو ا ل ق ا د ة العظام بطول الاسلام أ ي ن كان هؤلاء ا ل ع ب ا ق ر ة العسكريون قبل إ س ل ا م ه م مش ه د ا خالد بن الوليد برضو اللي كان محتاس فعلا في س ب ع م ا ئ ة مسلم في أ ح د ولو كان ث ل ث ل ا ف لماذا و يحتاج الى الرماد ترك الجبل يمكن ان ي ك ل ن المسلمين من الرماد خلف امير رسول الله ص ل ى ا ل ل ل ه ع يمكن ه و س ل ان يكون المسلمين م حصل الرماد خلف امير رسول الله فلا يمكن ي ن ألف و ن أ ل ف و م س ل ف و م ي ن ي ن الرماد ي خلف ي امير رسول ا ن ن ي ا ل م س ل مسلم في ا ل ق ا د س ي ة على ربع مليون ازاي ر ل ل م م س ن ألف, ألف ر في ل ممكن و كيف ي يفتحوا بلاد ا ل أ ن د ل س باثنا ش ر الف و امامهم نصف الف اسباني صليبي في بلاد ا ل أ ن د ل س في عقر دار ا ل ا س ب ا ن ازاي الغاز يا اخواني والله اللغريتنات مش ممكن ت ف ه م ه ا إ ل ا ب ح ق ي ق ة و ا ح د ة لا ث ا ن ي ة لها فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن ما ه رميت لو نزلت ا ل ر س ا ل ة في بلد لي تاريخ عسكري طويل وعظيم ومنظم لاعتقد الناس ان الفتوح كانت بسبب ق و ة الجيوش واعدادها و ت ص ن ي ح ه ا وخططها ما الاعجاز يا اخواني ما الاعجاز في ان تفتح جيوش فارس الدنيا ب أ س ر ه ا ما الاعجاز في ان تفعل ذلك جيوش ا ل ر م ا ن ا ل ه ا ئ ل ة لكن ان تنزل ا ل ر س ا ل ة في م ك ة سيحدث هذا الانقلاب الهائل في العالم هتغير فريطة ا ل أ ر ض ت غ ي ر ا جذريا في سنوات م ع د د ا ت ه ذ ا هو ا ل ع ي ناخذها ل اللي ق ع ة ن من الكلام ده هو أن الله عز وجل دائما ما ينصر ا ل ك ل المؤمنه على الكسره المشركه لا ندعو ا ل م س ل م ي ن طبعا إ ل ى تقليل أ ع د ا د ي ن أ و اضعاف قوتهم ا على العكس هم مطالبون باعداد ما استطاعوا من ق و ة ولكن نقول أ ن ه من سنن الله عز وجل أ ن يجعل أ ه ل الباطل دائما ك س ر ة و إ ن تطع أ ك ث ر من في ا ل أ ر ض يدلوك عن سبيل الله ثم هو ينصر المسلمين الثابتين على دينه المتمسكين بشرعه ينصرهم على الكثره المشركه فتظهر ا ل م ع ج ز ة ي و ك د الجميع أ ن النصر من عند الله عز وجل وليس ل س ا ب الاخر وهكذا يا ا س ل ا ن في هذه ا ل ن ق ط ة نخرج ب ق ا ع د ة ه ا م ة جدا وهي أ ن الجيل الذي يحمل ا ل أ م ا ن ة لابد أ ن يدرك أ ن النصر بإذن الله عز وجل و أ ن ا ل ك ل ا ل م ؤ م ن ة تغلب ا ل ك ث ر ة المشركه ب إ ذ ن الله عز وجل وخليكم قليلة كم فاكرين كثيرة ثئة غلبت نزول الرسالة في مكان ملوش أي عسكري أرض لم يكن الحكم في م ك ة حكما مركزيا لم ا ك ا ن في م ك ة حاكم معين بل مجلس, مجلس يضم ع ش ر ة يمثلون عشر قبائل حكم ائتلافي يعني يشبه حكم الديمقراطي كثره موازين ا ل ق و ة في م ك ة أ ف ا د ت ا ل د ع و ة جدا جدا جدا كان في بعض القوانين و ض ع ي ه في ارض م ك ة استفاد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله استفاد منها ولكن دون أ ن يتنازل إ خ و ا ن ي عن شيء من ديني ولا من عقيدتي عشان يعرفنا ويعلمنا ان المسلم الذكي الواعي الفاهم يستطيع ان يستفيد من هذه القوانين طالما يحافظ على دينه شوف الرسول عليه الصلاه والسلام عمل ايه قانون الاجاره مثلا كان في م ك ة قانون م و ا ض لو كان ا ل ح ك م مركزي زي فارس أ و ابول ما تمت هذه الاجاره الرسول ا ا م استفاد من هذا القانون عمل ايه دخل في جوار ا ل م ط ا بن عدي المشرك المطل ا مشرك ومع ذلك الرسول دخل في جواره لكي يحميه من أ ه ل م ك ة دخل ابو بكر الصديق رضي الله عنه في جوار ابن الدغن المشرك دخل عثمان ا بن مزعوم رضي الله عنه تجار ابن استفاد من قانون الإجارة في جوار الوليد ا بن المدير الله عليه ا ا س ت ف من ا ة بني هاش أثناء هاشم له وبالذات في كونهم المشرك الإشراف طالب بالذات كان أبو وفضل لحد لحظة حياته آخر من、حياتي. ظل مشركا ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ا حمايته قامنا ا ل أ ح ل ا ف ق ا م ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ف ك ر ة ا ل أ ح ل ا ف مع المشركين إ ذ ا كان الخلف يهدف إ ل ى أ م ر النبي ولا يتعارض مع ا ل دين ا ل إ س ل ا م شوفوا كده الكلام اللي بيقولوا ل ر س و ل صلى الله عليه وسلم شهدتوا ن ا غلام طبعا دا كلام دا امن البعثه شهدت أ ن ا غلام خلفا مع عمومتي المطيبين تحالف كان ببني هاشم وبني دين و ز ه ر ة على ن ص ر ة المظلوم يقول فما أ ح ب أ ن لي اعتمر النعم و أ ن ي نكفته ولو ليه ل دعيت به اليوم في ا ل إ س ل ا م ل أ ج ب ت و أ ك ث ر من ك ذ ا بعد صبح ب ي ه حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ب ي ل ة خ ز ا ع ة وكانت م ش ر ك ة ت خ يعني ل ي كان المسلمين د و ل ة كان ل ه م كيان معروف وكيان قوي وعمل م ع ا ه د ة مع قريش وفي ا ذ ا ل م ع ا ه د ة حالفه خزاعة حق أديث أ د خ ز ا ع ة ما تنزلش عن أ ي ق ر ن إ س ل ا م ي أ و أ ي ع ر ف إ س ل ا م ي لكن تعاون مع قزاع ضد قريش إ ذ ن الرسول صلى الله عليه وسلم استفاد من ت ع ب د موازين القوه ومن قوانين المجتمع ا ل و ض ع ي ة ما دامت لا تتعارض مع الدين والشرع والعقيده ة الحكمة ما بيرت كانتش ر الرسالة في ديكتاتوري زي فارس أو الروم أو غيرها لو نزلت الممالك الموجودة في ذلك الوقت أو أو كانت حكم من زي في في يبديك أنت الحكم الرابع في, في نزول ا ل ر س ا ل ة في هذا المكان هو أ ن ه يتحدث ا ل ع ر ب ي ة ا ل ل غ ة العربيه ة العربية إخواني خ و ا ت هي أ ش ر ف اللغات أ ش ر ف اللغات فعلا وبها نزل ا ل ق ر آ ن الكريم وهي ل غ ة أ ه ل ا ل ج ن ة و ا ل ق ر آ ن كلام الله عز وجل ولم ينزله الله عز وجل بهذه ا ل ل غ ة ل أ ج ل أ ه ل ا ل ج ز ي ر ة فقط لا ت ن ز ل ن ا للعالم كل وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد زمان يوم القيامه وسبحان الله كانت هناك لغات ك ث ي ر ة جدا جدا م و ج و د ة في الأرض في ذلك الوقت واستهدف غيرها من اللغات على مر التاريخ و أ ك ي د ه ا كنت لغات ت ا ن ي ة لحد يوم الايام ومع ذلك أ ر ا د الله عز وجل هذا ا ل ق ر آ ن وهذا المنهج أ ن يكون ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ح ك م ة يعلمها سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى يعلم أ ن ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة قد تكون أ ق ل انتشارا ً من غيرها من اللغات في زمان من ا ل أ ز م ا ن يعني زي زماننا بالوقت ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أ ق ل انتشارا ً من ا ل ل غ ة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة مثلا ً أ و ا ل ل غ ة ا ل ص و ن ي ة أ و ا ل ل غ ة الفرنسيه ناس ك ت ي ر جدا ً بتكلم فرنساي أ و بتكلم اردي أ و بتكلم أ س ب ا ن ي لكن ما علم الله عز وجل بذلك ا ل أ م ر إ ل ا أ ن ه أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ليه الحكمه الكامله ما يعرفتش بربنا سبحانه و ت ع ا ل ى لكن أ ن ا ت ي ا ع ت ق د ي ل أ ن ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة س ر ي ة جدا جدا جدا هي أ س ر ى ل غ ة عرفت في ا ل أ ر ض أ س ر ى ل غ ة الشيء الواحد ل أ ك ث ر من اسم في هذه ا ل ل غ ة ا ل ع ظ ي م ة المعنى الواحد ممكن تعبر عنه بعشرات الكلمات يعني مثلا العسل ليه ث م ا س م تخيلوا 80 ك ل م ة توصف العسل التعلم لي اس ليه 200 الاسد ليه خ م س م ي ة ا ل ج م ل ليه الف الفيل ر ي ألف ا ل د ا ه ي ة لما توصف واحد أ ن ه د ا ه ي ة فيه اربعتلاف ك ل م ة ي و ص ف و معنى ا ل د ا ه ي ة شيء م ه و ل شيء لا ي ت خ ي ل و عطر هذه هي ا ل ل غ ة العربيه、إخواني. برضو كلمه و ا ح د ة في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة س ا ع د ت ت ك و ن بنفس الحروف ونفس حركات التشكيل بيكون لها أ ك ث ر من معنى كل هذا أ ع ط ى ا ل ل غ ة إ م ك ا ن ي ا ت ه ا ئ ل ة ه ا ئ ل ة فعلا تنزل ا ل آ ي ة بكلمات ق ل ي ل ة م ح د و د ة ومع ذلك هي تحمل من المعاني ما لا يتخيل فصره كلما نظر المفسر في الايه استخرج منها معاني جديد. ا من مر. جديده تانية وصبق طالب ا علي أبي رضي وصبق ل عنه عندما القرآن بأنه وارضاه وصف لا يخلق لا ي خ ل ن ك ر ة ا ل ر د لا يخنط أي م ا يبلى من ك ث ر ة ا ل ر د اي من ك ث ر ة الترديد والقراءه كلما ت ق ر أ تطلع ح ا ج ة ج د ي د ة وسبحان الله برضو كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة واتاه الله عز وجل ج و ا ن ع الكلم كان يقول الحديث برضو كلمات قليله جدا ف إ ذ ا به يحوي أ ح ك ا م ا لا تنتهي ل غ ة ع ج ي ب ة جدا طيب إ ذ ا كان ربنا سبحانه وتعالى اختار ان ا ل ق ر آ ن ينزل ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يبقى كان لازم ينزل على ناس بتتكلم العربيه بل ووصلوا فيها إ ل ى أ ع ظ م درجات ا ل إ ع ج ا ز البشري اتقان ع ج ي ب جدا جدا ل ل غ ة ب ي ص ر ف و ا في ا ل ل غ ة زي ما هم عايزين تماما ا ل ل غ ة في السنتين س ه ل ة لينه طيعه الشعر عندهم أ م ر ع ج ي ب جدا المعلقات ا ل ه ا ئ ل ة كانت تعلق على ا ل ك ع ب ق ابيات ت الشعر أ هائله من الشعر الشعر ي ق ا ل في كل الظروف فرحان يقول ش ع ر حزين يقول ش ع ر في السلم ش ع ر في الحرب ش ع ر حتى ابن ميمون استيقظ على الابد ويقول ش ع ر سبحان الله يا عم انت في ايه ب ر ض و يقول ا ل ش ع ر ليه الشعب ا ل ث ا ن يا اخوان ي زي الكلام عندي لا يوجد اي م ش ك ل ة عنده المعرضه ب ا ل ش ع ر ت أ ل ي ف ثوري واحد ي ق و ل ديت شعب تاني رد عليه ديت ش ع ر على نفس الوزن وفي نفس ا ل ل ح ظ ة يا اخوان ي م ا يفكرش ك ت ي ر ذكر موضعهم بالنسبه للغه العربيه كفائتهم ب ا ل ن س ب ة للغه العربيه وبعدين احنا شفنا نجاح ا ل ت ج ر ب ة ا ل إ س ل ا م ي ة في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة لابد يا إ خ و ا ن ي إ خ و ا ن أ ن من عوامل نجاحها اتقان أ ه ل هذه ا ل د ق ا ع ل ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ليه اتقان ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ك م ن سبب في نجاح الدعوه ليه لانه اولا كان أ د ع ى ل إ ي م ا ن الناس بكلام الله عز وجل و ب إ د ر ا ك ا ل إ ع ج ا ز ا ل إ ل ه ي في كل آ ي ة وفي كل س و ر ه يقول سبحانه وتعالى و لن و ز ل على ل ن ا ا ه بعض ع أ ج يعارضوا ن فقرأه كان المؤمنين ل ن للبغة و منذ ا ل ق ر آ ن ع ر ف و بمثله ابدا عمران ينفقدوا واحدة آية آيات ل آ ن ل لم ل ك ر يعارضوا ر ي م ق آ ب ما ث ل أ ب د عمرهم اجتمعه عشان يعرض ا ل ق ر آ ن الكريم لم ي س ت م ع شعرائهم و ادبائهم و حكمائهم ليؤلفوا آ ي ة و ا ح د ة مع تحد ي ا ل ق ر آ ن له سبحان الله ا ل ق ر آ ن يتحداهم انهم يجيبوا س و ر ة أ و عشر س و ر أ و ا ل ق ر آ ن كلهم وهم لا ي ع ر ف ي ن ما يحاولون ا وهم بتقول له واحد قوي. ما شاء ا لا ل ه ب ن ي ن ه ع ظ يعرفون م جدا ا بتقول له رح العمارة هو قوي. بس هو أصلاً ما يحاول. شيء م ا ة دية ه قوي ما ر أ ص ل ما ي ح ا و ل ل أ ن م ش ي ء ب ا ل ن س ب ة ل ه م ع و ن ايوه انا ق و ع د اقضي رسول كذا او كذا او كذا بس المستحيل افكر رسول اعمار هما ك كده ب ا ل ض ب ط عارفين ان الكيان ده اللي نزل ده هذا ا ل ق ر آ ن الكريم هذه الكلمات وهذه الايات وهذه الصور من المستحيل ان تكلم من المستحيل ان تعارف ف م ع ر ف ة ا ل ع ر ب ي ة يا اخواني يا خ و ا ت ي كانت ادعى لفهم الاعجاز العجيب في كتاب الله عز وجل الكلام ده مش مقصور بس عن الاعجاز اللغوي على أ ي نوع من أ ن و ا ع الاعجاز في ا ل ق ر آ ن الكريم كله بيحتاج إ ل ى فهم ا د ق و ق ل ل غ ة حتى ا ل إ ع ج ا ز العلمي جهه في الايام كيف لنا أ ن نستخدم ا ل إ ع ج ا ز العلمي من ا ل ق ر آ ن الكريم دون د ق ل ل غ ة م ع ر ف ة معنى الكلمات ومعنى ا ل آ ي ا ت ومقصود من وراء كل ا ل ك ل م ة وبعدين انه ي ق ر أ ت ر ج م ة ا ل ق ر آ ن ب أ ي ل غ ة ب أ يدرك لغة ي تماما أ ن كثيرا من ا ل إ ع ج ا ز ا خ ت ف يدرك بوضوح قصور أ ي ل غ ة على الوصول إ ل ى ما وصلت إ ل ي ه ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يعرف أ ن ا ل ذ لازم يشير هذه ا ل ر س ا ل ة وهذه الامه أ ة و ذ ه ا لابد أ م ة ان يكون متقن ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يعظم ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يربي عليها أ و ل ا د ه و م ج ت م ع ه يحترق ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يقدر ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يدرس ا ل ل غ ة العربيه د ر ا س ة متعمقه كل ده ضروري جدا لله يشير هذا الكتاب امه كده ممكن إ ل ز تترجم مثلا قول الله عز وجل وقيل يا أرض بلاعي ويا سماء أقلعي وغيب الماء الأمر على وقيل بعدا ل ا ي للقوم ا الظالمين اما ل ا ل م ر ج م ه ازاي تسعين في الميه او أ ك ث ر من جمال ا ل آ ي ه حيروح عند ا ل ت ر ج م ة ووضع الترجمات الموجوده ة بالقران الكريم باي ي جداً جداً رسول ل ل م ويفهم الحديث الحديث وينقل ر ه الرسول أثاني كان يكتفي كثيرا ً ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن على الناس فقط ي ق ر أ عليه ا ل آ ي ة فيؤمن هو اني خلاه يؤمن ل أ ن ه فاهم ان هذا الكلام صعب ان ه يكون من عند البشر فاهم إن الكلام معجز يكتفي فقط طفيل للأسف هذا الكلام بقراءة الآية هذا الكلام معناه جداً من الأسلام معجز من مع طفيل بن عمر مع أسيد بن مع معاة مع أن بن بن بن حصل الضيسي دلوقتي سعد أسيد صدي غيرهم الشديد شتر أ ص ب ح ت ط و ا ئ ف ك ث ي ر ة جدا جدا من المسلمين كالاعجمين سبحان الله, الله دائماً وسبب نزول كل آ ي ة وازاي الكلام ده ت ق ا ل واحنا مش فاهمين ازاي ممكن تتحرك ب ا ل ق ر آ ن وانت مش فاهم معناه ازاي ممكن ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن أ و الحديث الشريف على واحد مش عارف معاني ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أ و ك ا ل أ ع ج م ي ن ا و إ ن كان مسلما عربيا شوف كده رد فعل لبعض ا ل ص ح ا ب ة لما سمعوا ا ل آ ي ا ت شوف ما رواه البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جبير بن مطعم كان مشرك لما سمع الكلام د قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ في المغرب بالطول كان ل س ه م ش ر ك يقول جبير فلما بلغ ا ل آ ي ة أ م خلقوا من غير شيء أ م هم الخالقون أ م خلقوا السماوات و ا ل أ ر ض بل لا يكونون ام عندهم خ ز ا ئ ن ربك أ م هم المسيطرون قال كاد قلبي أ ن يطير كاد قلبي أ ن يطير فدخل ف ا ل إ س ل ا م سبحان الله مجرد ما سمع ا ل آ ي ا ت دخل ف ا ل إ س ل ا م بل كان ي ح د ث هذا الاثر عندما ي ث ل ر ا ل ق ر آ ن على الكفار يعلمون أ ن ه م حق لا يتبعونه ل أ س ب ا ب ك ث ي ر ة جدا سناتي ان شاء الله إ ل ى تفصيلاتها في الدروس ا ل ق ا د م ة لكن كانوا يعرفون الكلام دا كلام حق و كلام إ ع ج ا ز عض ب بن ربيع الوليد بن ا ل م غ ي ر ة زعماء بن ي شيبان زعماء بن ي عام كلهم كانوا يتاثرون بكلام الله عز وجل ده لأن هم كل ده ل أ ن ه م كانوا يعرفون عربي كويس و يقدروا يفهموا معنى كل ك ل م ة من كلمات الله عز وجل إ ذ ن من أ ه م عوامل نجاح ا ل ر س ا ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة في ه ذ اتقان المكان إ ا ل د ع ا ء ل ل غ ة و إ ت ق ا ن المدعوين أ ي ض ا ل ل غ ة ولذلك كان من هم ا ل م ح ا ر ب ي ن ل ل إ س ل ا م الذين ف ا ق و ا هذه ا ل ن ق ط ة جيدا كان من همين ان يضربوا ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة في اعماقها هم يدركون أ ن ه لو وقعت ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة سيقع ما ب ع د ه ا من الشرع ا ت ا ت ر ك أ و ا ل م ج ي أ ل غ ى ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة لما ب د أ ت ع ل م ل ا التركيه ألغى ل ل ا ولكن يجب ان يكون م أراد أ يدرب ا ل أ ه ر و امر ل د ا س ا ل د ي ن ي ة عمل المدرسه أ غ ا ش هذه ل ا أو أغلق ذ هناك المدارس لا ا ل يثير حتى س ل ن امر اخر ج ة في المدرسه هناك ر امر اخر في المدرسه ه ن ف ا ل امر اخر في المدرسه هناك امر ا خ د من مدارس ا ل أ ز ه ر وغيره إ ل ى هذه المدارس ا ل ع ل م ا ن ي ة اللي ب ا ل ل غ ة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة بحثا عن فرص عمل أ ر ض زهد الناس في ا ل أ ز ه ر وزاهدت ا ل ل غ ة وبعدين زاهد ايه زاهدت الشرع وبعدين في مساء ت ا ن ي ة ض خ م ة جدا هتحصل لو ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ضعفت عند المسلمين هايحصل ايه هيفقد المسلمون التواصل بينهم عشان ما فيش ل غ ة م ش ت ر ك ة ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة دلوقتي بتتكلم عشرات اللغات سبحان الله كل كتب بتتكلم ل غ ة أ ل ي س ع ي ب ا ً ا اخوان أ ل ي س ع ي ب ا ً أ ن يضطر المصري أ ن يتكلم ب ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة مع الباكستاني مثلا ً عشان يفهموا بعض مش عيب برضه ان احنا ت ن ي ن مسلمين ونحتاج لغه ا ن ج ل ي ز ي ة أ و ف ر ن س ي ة أ و أ ل م ا ن ي ة أ و غيره هو ده الواقع اللي عايشينه وفوق كده داخل البلاد اللي بتتكلم عربي عشرات اللغات العاميه ل ا اللغات, ما بقولش اللغات كل كلمة أصبح لها بدائل لا ت تمت كل كلم أصبح ل ل غ ة العربيه بصله اصبح من الصعب جدا على مسلمه كطر عربي أ ن ي ف ه م و مسلمه كطر آ خ ر إ ل ا بقاموس أ و ب ت ر ج م ة شيء طبعا لا ي ف ض ل ه ع ا ق ش ل م س ل م الطامه الكبرى بقى م ش ك ل ة ا ل أ ك ب ر من كل اللي فات أ ن يظهر جيل يفتخر ب أ ن ه لا يحسن ا ل ع ر ب ي ة يفتخر الاب وتفتخر ا ل أ م ان الابن بيتكلم ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة ما شاء الله طلاقه ولا يفقه شيئا في ا ل ع ر ب ي ة هي دي فعلا الطامه الكبرى طبعاً يا إ خ ولكن ا ن لا اعلم ا ل ل غ ة العربيه بالعكس لانني اعلم اهل ا ل أ ر ض كلها ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يريد أ و ص ف ب ا ل ل غ ة العربيه لكل د ق ع ة على ظهر ا ل أ ر ض ل ا ن ي ف ه م و ا ا ل ق ر آ ن و ي ف ه م و ا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا ك ن ت أنا مش اذن على كذا دلوقتي يبقى على ا ل أ ق ل أ ح ر ض و على ا ل ل غ ة العربيه ف ا ل ل م م س ي يبقى ن ل المسلمين ا يعرفوا إ ن من أ ه م وسائل إ ع ا د ة بناء ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة الاهتمام ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة نهتم بان ن ه ت م ب ن ا ء ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة في عيون أ ب ن ا ئ ن ا إ ذ ا نخرج بقاعده ه ا م ة من هذه النطقه هي أ ن الجيل الذي ي ر ج ع على ي د إ ص ل ا ح ش أ ن هذه ا ل أ م ة جيل يتقن ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ويعظمها و ل ي س ه ذ ا يا إخواني م ن ت ظ ر ي ق و ل و ل ان من يتكلم العربيه على إلا أعجمين ا ب ت ت ط ل ن من م ا ل أن م ن ت ل ل م ا ع ر ب ي ة ان يكون العربيه ة او ل العربيه ا ب ا ك ت ي او ل أ يكون العربيه م ي ك المسلم الذي يتكلم ة عربية و ك ذ او اللسان الحكمة الخمسة من وراء نزول ا ل ر س ا ل ة في هذا المكان أ ن أ ه ل هذه ا ل ب ق ع ة من ا ل أ ر ض كانوا ا م ؤ م ن ي ن بالله سبحانه وتعالى يعلمون أ ن ه خالق ولكنهم حكموا غيره في حياتهم واتخذوا إ ل ي ه شفاعات الكريم وَلَئِنْ ل ه خَلَقَهُمْ اللَّهِ سبحانه الله ولئن سَأَلْتَهُمْ م مَنْ مَنْ السَّمَوَاتِ لَيَقُلُنَّ وَلَئِنْ لَيَقُلُنَّ خَلَقَ خَ وَالْأَرْضَ ثم يقول و الذي ن من اتخذوا دونه و أ ل يؤمن ا ما إلا الله الذي ء نعبدهم ليقربون إلى ظلم ي بالله ولكن هناك اضطراب في تهمه وقصور في إ د ر ا ك ه أ ق ر ب من الذي يؤمن ب إ ل ه اخر أ و لا يؤمن بوجود اله أ ص ل ا ما كانش ي وقت البعثه النبويه ع ن ا ل أ ر ض من يفقه هذه الحقائق إ ل ا قليل القليل كان هناك على ب ا ر ا ل أ ر ض من يعبد النار كان هناك من يعبد د و د ة كان هناك من يعبد ا ل م س ي ح عليه السلام كان هناك من يعبد ب ق ر ة أ و ش ج ر ة أ و فار أ و إ ر ب دائما تعرفين كم هي لكن الله سبحانه وتعالى ب يعلمنا ح ا ج ة م ه م ة جدا ب يعلمنا ان ندعو ا ل أ ق ر ب ف ا ل أ ق ر ب ندعو الذي يؤمن بوجود الله عز وجل قبل الذي يمكن وجوده ندعو الذي يعظم الله عز وجل قبل الذي لا يعظمه ندعو الذي يحب الدين ولكن لا يتبعه قبل الذي ل ل ج م لا يحبه ا ن لنا الأقرب في الأقرب. طبعاً أنا ا الأقرب الأقرب بيقول في ي دعوة طبعا مش ضد و و د اصلا ل ن ا وضد دعوة أهل الأرض、أجمعين. بالعكس هذا جدا ولكن بالأقرب الأقرب أجمعين عظيم وعظيم تسفش وتتجه انتقر إلى حواليك ولما تنتقل الى دورك ا ل ت ل ي ه دور على الناس اللي بتحب ا ل إ س ل ا م ولكن مش ملتزمه دوله هيكونوا ا ط ر ب إ ل ى ا ل د ع و ة من الناس اللي هي أ ص ل ا ً م ع ا د ي ة لدين الله عز وجل تعليم تفريعات وتعالى الوقت نتحدث بالتفصيل الدعوة عز هنضع لحكمة سبيل الله وجل الحكمة الثابسة نزولة المكان لها الله النفس في في هي وفيها كثيرة ودريس من حكمة مهمة من ما سبحانه نحن بإجازة هذا جداً جداً وفيها كثيرة أنا هنضع وإن شاء الله ربنا وإن به هذه、المبكة. مع كل ما ذكرنا ه في الدرس السابق من أ د و ا ء أ خ ل ا ق ي ة و أ م ر ا ض اجتماعيه في ر ة العرب إ ل ا أ ن ه كانت فيه صفات أ ص ي ل ة في ف ت ر ة ساكنه هذه ا ل م ن ط ق ة تساعد على حمل ا ل د ع و ة ونشر الرساله ا و ت عندهم مشاكل كثيره عندهم ظلمه عندهم قهره عندهم كذا وكذا وكذا لكن كان عندهم صفات جبلي عليه م كلكم يحبونها هذه الصفات لا بد ل لا ان بدأ تكون في كل داعي لو الصفات دي مش م و ج و د ة م س ت ح ي ل تعرف تشيل ر س ا ل ة ا ل إ س ل ا م الصفات ب ي ا ت ع ل ى س ب ي ل المثال منها ا ل ص د ه وده اهم ص ف ة م م ي ز ة ل ل د ع ا ة ص ف ة ا ل ص د ق شوف حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أ ه م ص ف ة م م ي ز ة له ا ل ص د ق الصادق ا ل أ م ي ن صلى الله عليه وسلم من أ ك ث ر واحد ساعد ة رسول الله ل ي م في دعوته أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه اسمه أ ب و بكر الصديق ص ف ة الصدق د ي ص ف ة أ س ا س ي ه ا ل ذ ي يحمل هم هذا الدين فكر معايا كده نزلت ا ل ر س ا ل ة على قوم كذابين ت ش ك ل و ا الكب منتشف في ب ي ئ ة من ا ل ب ي ئ ا ت ونزل على ه ا الرساله ي ح ص ل ايه شوف اللي عمل اليهود والنصارى ضده م ربنا يقول عليهم ايه و إ ن منهم فريقا يلون أ ل ف ن ت ي ن بالكتاب ل تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون سبحان الله نعم ا ل إ س ل ا م يحول الكذاب إ ل ى صادق لكن ليس ب ا ل ص و ر ة التي فطر فيها ا ل إ ن س ا ن على الصدق العرب و ا و ا ن ي كانوا ي أ ن ف و ن من الكذاب يستنكر أ ن يكون كذاب ي أ ت ي ا ل إ س ل ا م بعد ذلك يحسن ويجمل ويعظم كلمه الصدق عند هؤلاء الصادقين يربط ا ل أ م ر بالجنه ويضطر بالله سبحانه وتعالى لكن في ا ل آ خ ر ا ل أ م ر كان مزروعا ولكن العربي ك ا ل ص ع ب بهذا الامر كلها كلها كلها كلها ي ج د ا كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها ل ل ه ا كلها كلها كلها كلها كلها ن ل ه ا كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها ل ه ا كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها ك ل ا ن ل ه ا كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها ك ل ا كلها ل ه ا كلها ل ه ا ك ل ه ل ه ا ل ه ل ه ا كلها كلها كلها كلها ك ل ا كلها ك ل كلها ك ل ا ك ل ا كلها كلها كلها كلها كلها ك ل ا ك ل ه كنت انا اقربهم نسبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ب د أ هو ليتكلم فقال هرقل ابنوه مني قربوه ثم قال وقربوا اصحابه فجعلوهم عند ظهره ثم قالوا لترجمانه اني سال ئ هذا عن هذا الرجل فان كذبني فكذبوه يعني ايه يعني ج ا ب ابو سفيان ح ط ق د ا م ه و بدا ي س أ ل ه فخط أ ص ح ا ب ابو سفيان و ر ا ه وانما كذب قول المبهر ي يقول فوالله لولا الحياء من أ ن ي أ ث ر و ا علي كذبا لكذبت عنه هو ذكره جدا جدا لكن مش كشي يكذب لمشكده ر ز ي ل ه وفي نفض آ خ ر يقول فوالله لو كذبت ما ردوا علي ل أ ن ه سيد في القوم لن يردوا علي هذا الكلام ولكني كنت امرا سيدا أتكرم على اتكرم ل ك ذ ب شو قد ايه أ على الكذب ب وبعدين الحوار بقى اللي دار دوله. دوله رات الحوار دونه دونه ع دار اللي ي الحوار رأت ج كانه بالضبط واحد يتكلم عن ا ل إ س ل ا م يودع ا ل ل إ س ل ا م فرقل ب يقول كيف نسبه فيكم يقول هو فينا د و نسبه ن ه ذ كلام أ ب ي سفيان فرقل بيقولني هل قال هذا ا ل ق ل منكم أ ح د قط ق ب ل ه يعني ج ا ي ز يكرر كلام الناس اللي سبقوه قلت لا قال فهل كان من أ ب ا ئ ه م الملك ج ا ي ز ي ب و ر على ملك أ ب ا ئ ه قلت لا قال ف أ ش ر ف ا ل ن ا س اتبعوه أ م ضعفاؤهم قلت لك ضعفاؤهم قال أ ي ز ي د و ن أ م ينقصون قلت بل يزيدون عم ل يتكلم ويعظم في امر ا ل إ س ل ا م قال فهل يرتد أ ح د منهم سخطه لدينه بعد أ ن يدخل فيه في حد فعل ا ل إ س ل ا م قلت لا قال فهل تتهمونه بالكذب قبل أ ن يقول ما يقول قلت لا قال هرقل فهل ي غ ب ر قلت لا ونحن م ن ا في م د ة لا ندري ما هو فاعل فيها قال أ ب و سفيان ولم تمكني ن ك ل م ة أ د خ ل فيها شيئا غير هذه الكلمه ة يعني ي يعني نحن في فيها يغضر هو يغضر فكيف إياه؟ بيننا وبينه فاعل أن نحن نابرنا نحت من لكن نعم كان أم مدة لم قتالكم منا لا قال قبل ذلك قال فهل قاتلت له؟ قلت قال قلت الحرب بيننا سجال ينال زي بلد هو هو أخر قال ماذا يامركم وخلي قال ك ابو س م ع ا سفيان يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم و و امرنا ب ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والصدق والعفاف والصله ايضا داعيه مش أنا قال كل من امر يهدي لانه لأنه بيكره الكذب يا ا خ و ا ن لما تنزل ا ل ر س ا ل ة على ناس بهذا التكريم ل ص ف ة الصدق يبقى هيقدروا يتحركوا ب ا ل ر س ا ل ة ب أ م ا ن ة و ي ك و و ا اهل الناس د ا ي ما نزلت عليهم بالظبط يبقى دي كانت ص ف ة ه ا م ة جدا جدا في أ ه ل ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة ومكنتش ا م و ج و د ة في أ ه ل ا ل أ ر ض في ذلك الزمن ص ف ة ا ل ص د ه ا ل ص ف ة ا ل ث ا ن ي ة الهيله جدا جدا و ا ل ع ظ ي م ة جدا جدا في أ ه ل العرب لما نزلت ا ل ر س ا ل ة فيهم كانت ص ف ة الكرم ص ف ة أ ص ي ل ة في العرب حاتم الطائي طب ي ض ر ق بالمثل كان يعطف ي ي العبد إ ذ ا جاء له ب ض ي ي لذلك عندي ي و و ت أ ن ه يحب ا ل ر م ويحب يأكل العرب ن منهم من ا ا س ل مالنا لهم بدأت سموا منه لذلك من العرب العنب كرم العنب م ف ه و كرم العنب ب ط ل ع ه من ا خ م ر ولما ا ل واحد يشرب خمر يروح عقله عنه و ي ب ت د ي يمسك بلا حساب بلا تركيز العقل ليس لديه ي س ي ط ر عليه فمن ص ب و ن في الكرم سموا الخمر التي تؤدي الى الانفاق ب د و ن ش س ا ب سموها كرم طبعا من ا ل إ س ل ا م جاء لهدب هذه ا ل ص ف ة ا ل ن ب ي ل ة ص ف ة الكرم فلا يصل ا ل أ م ر الى حد ا ل إ س ر ا ف والسفه وبرضو ما يصل ا ل أ م ر الى حد الخمر لانها تدفع الى الكرم لكن حرم الله عز وجل الخمر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ت س م ي ة ا ل ع ن ب ف الكرم وقال إ ن م ا الكرم المؤمن برضه شجع الناس انها تكون ك ر ي م ة بس مش ل د ر ج ة انها تشرب الخمر أ و ت ص ر ف أ و تكون سفيها تخيل ب أ ن ا ل إ س ل ا م ينزل عشان يقنن الكرم يشد ش و ي ة ويدخل في ح د و د المعقول فماذا محتاجين الكرم في إيه ل إ ن ش ا ء ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى ما بين يتكلم عن الناس اللي ه ت ش ي هذه ا ل م س ئ و ل ي ة يخلي نص الجهاد بالمال نص الجهاد محتاج كرم الذين آ م ن و ا وهاجر وجهاد في سبيل الله ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م أ ع ظ م و د ر ج ة عند الله واولئك م الفائزون كثير من آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم جاءت على هذا المنوال يقدم الله عز وجل الجهاد بالمال حتى على جذب الناس أ م ر الناس كنا مشتقين انظروا إ ل ى أ ث ر هذه السبب في ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ه د م ا نشوف ان شاء الله بالتفصيل في الدروس أ ب و بكر الصديق الكريم رضى الله عنه وارضاه أ ن ف ق ا ل أ م و ا ل ا ل ك ث ي ر ة في إ ع ط ا ك العبيد تجهيز الجيوش ب ا ل أ م و ا ل ا ل ك ث ي ر ة الانفاق على ا ل ه ج ر ة ب ا ل أ م و ا ل ا ل ك ث ي ر ة كريم عثمان بن عثمان ر ج م ا ن ا ر ض و ازاي ج ا ه د جيش تبوك كل ا ل ا ح س ا م شراء ب ا ئ ر ه روم توسعه المسجد النبوي اطعم مدينه ة زمان القحط عبد الرحمن ا ل ن ع و ي ازاي تقدم ب ق ا ف ل ة ت ج ا ر ي ة ك ا م ل ة في سبيل الله أ ك ث ر من سبعمئه ناطر د خ ل ن ا ا ل م د ي ن ة من ورا كلها في سبيل الله طلحه ن ع بيد الله ازاي انفق س 0 0 أ ل ف درهم في يوم واحد على الفقراء س 0 ع م ل ف درهم كلامنا مش ممكن يتحقق لو كان النسيه بخل فطري الكرم يا اخوان شيء هام جدا جدا لبناء ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة الرجل الذي يتصف أ ص ل ا بالبخل من الصعب أ ن يصل إ ل ى هذه الدرجات من ا ل إ ن ف ا ق بناء ا ل أ م يا اخوان يحتاج إ ل ى ك ر م ا و إ ل ى بذل و إ ل ى انفاق الدرس ده اتعلمناه من ن ز وفي ل الرسالة أ ر ض م ك ة وفي أ ر ض الجزيره ة العربية صفة العربيه ك ل ا ما م تنزل الرسالة ا قتلا ل م ف يفقد وفاء ت بالحياتي تماما حياته لكلماته صباته ه كلها ل ليش و أو دفاعاً عن أو و ن مانعم عن من معا دفاعا حماية ا أي ج ر قال أ ح د ه م ا ما بلغوه قتل أ خ ي ه واحد عرف المفهومات قتل قال ايه قال إ ن يقتل فقد قتل أ ب و ه و أ خ و ه وعمه ذ ا ج ه مفرحه جدا إ ن يقتل فقد قتل أ ب و ه و أ خ و ه وعمه انا م و ت ح ما ن والله ت كده على ر ي ا إن و ل ل لا نموت حتفا ولكن قطعا ب أ ط ر ا ف الرماح وموتا تحت ظلال ا ل س ي و سبحان الله اذا كنا كاتتمهم بقلوب أ ن نصف الجهاد بالمال فنصف ا ل آ خ ر بروح ا ل وهذا أ ش خ ا بناء الامم كما يحتاج إ ل ى أ م و ا ل وكرم يحتاج إ ل ى أ ر و ا ح و الى همم الجبان قد يقتنع ب ق ض ي ة المال ولكنه لا يقوى قلب ه أ ب د ا على الاقدام عليه اما أ العرب فسبحان الله كانت ش ج ع ت ه م ف ط ر ي ة هذا ساعد ا ل أ م ه ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن ت ن ش أ وتنمو ب س ر ع ة في هذه ا ل ب ي ئ ة شوفنا أ ث ر الشجاع ة في قيام خالد بن مالك رضي الله عنه إ ز ا ي كان ب ي ب د أ المعارك بنفسه إ ذ ا ر أ ي ت م و ن ي ح م ل ت ه على ا ل ع د ل ف ح م ل و ا هو أ و ل ع ل ا م ة من ا ل ق ت ا ل أ و ل إ ش ا ر ه للقتال إ ن هو ب د أ يتحرك مع انه قائد الجيوش وممكن ي ق ف ورا لكن مش خايف مش خايف م ن ا ل و ك بالمره البراءه بن مالك رضي الله عنه ا ر ض ه القاه جيش المسلمين في موقعه اليمنى داخل ح د ي ق ة الموت اللي كان ت ه ا م س ل م ة الكذاب ومعاه اربعين أ ل ف من المرتدين حتى يفتح لهم الباب من الداخل تخيلوا يترموا نصف ر ب ع ي ن أ ل ف بني آ د م مش همه ق ض ي ة ا ل ح ي ا ة دي مش في ابنه بالمرض ج ء ا ل إ س ل ا م ب ق يحسن ويجول من هذه الصفه خليه في سبيل الله خليه تموت عشان تخش الجنه تموت عشان تبقى شهيد في سبيل الله لكن الجبان صعب انك تزرع في المعالجيه ي ق ص ب ت ا ل ش ج ا ع ة كانت صفه في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة لبناء ا ل أ م ه ا ل إ س ل ا م ي ة صفه ة تانية موجودة كانت العرب و ضربة ة ج د ا جدا ا صفة ل ع ز ة العربي بفترة يبدا أ ن يعيش ذلولا يانف من الذل يركض الضيف يعشق الحريه ة شوفوا كلام عن طرق. عن طرق كان كافر كلام طارة، طارة كان قبل الإسلام عن وعن و كافر قبل الإسلام قبل يقول لا ت س ق ن ي ماء ا ل ح ي ا ة ب ذ ل ة بل ت س ق ن ي بالعزه ك أ س الحنظله ي ي ت يعني لو في ح ا ج ة تخليني اعيش طول العمر أ ب د الابدين بس ع ي ش ب ل ي ل مش عايزها خليني أ ش ر ب المر أ ش ر ب الحنظل و أ ن ا عايش عزيز بل ف س ق ن ي بالعزي ك أ س الحنظلي لا ار حياتي ب ا ل ذ ل ه كجهنم وجهنم بالعزي اطيب منزلي طبعا عن طريق م ك ن ت ي و م ن بجهنم مكنش ا اعرف م ن في بعث أ ص ل ا كان كافر قبل ا ل ر س ا ل ة لكن يلصق بجهنم النار ا ل ش د ي د ة يعني بيقول أ ع د ي وقت النار ا ل ش د ي د ة مرفوع الراس أ ح س ن ما تعيشني طول العمر مجمول بره النار هو ده ف الموقف العرب من ا ل ع ز ة و ا ل ع ز ة ده شيء ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة م ح ت ا ج ة أ ش د الاحتياج لا شك أ ن ا ل أ م ة التي ت م ش ا على هذه الروح وهذه ا ل ع ز ة لا بد أ ن تسود و أ ن تقود يجي ا ل ج ي ن ا ل إ س ل ا م ي يوجه هذه العزه ل ل ي عز وجل من كان يريد ا ل ع ز ة فلله ا ل ع ز ة جميعا عشان كدا كان قبول المسلمين في ف ت ر ة م ك ة ب ف ك ر ة عدم القتال وعدم رفع الظلم الذي وقع عليهم ق ب و ل ه م بهذه ا ل ف ك ر ة كان أ ص ع ب عليهم و أ ش ق من قبول ف ك ر ة الجهاد في سبيل الله وباذن الروح بعد ذلك لما ذهبوا إ ل ى المدينه ا ل م ن و ر ة كان ده اصعب عليهم ل ي ه ل أ ن ه م تعودوا على العزه ة يتعودوا يكونوا رفعين ا ر ل اتعود ان يكون عزيز وما يقبلش الظلم ودي ص ف ة لا تنفك عن اولئك الذين يحملون ا م ا ن ة ا ق ا م ة هذه الامه ص ف ة برضه و ما اوها ل في ا ل ع ر ب ودي ص ف ة ا ل ا خ ي ر ة ا لاذكره في هذه ا ل م ح ا ض ر ة و ان كانت صفتهم ا ا ل ج م ي ل ة ك ث ي ر ة ا ل ص ف ة هي الصبر الصبر و ق و ة التحمل اكتسب العرب هذه ا ل ص ف ة من ط ب ي ع ة البلاد اللي عايشين فيها بلاد ج ا ف ة وظروف المعيشه ص ع ب ة ق ا س ي ة كانوا بصفه عامه بعاد عن الترب كانت هذه ا ل ص ف ة الصبر من الصفات ا ل ع ظ ي م ة التي كفلت ا للدعوه د و ا ن كان ج ا ا ح ل ب من لتحمل مشاك الضخمة فضر الرسالة صبر ل الفقر ى ا الطويلة ل على الجوع م د ة صبر ج ا د م م ك ن ي ح ت ا ج لجوع طويلة ج فترة د ا لا إلا قليلة على المشاقة ل بتمارات يقوم صنده صبر ح ر والصفر والشفار والتعب الطويل الأطول صبر على ا ل ك ت ا ب والنزال والجهاد صبر حتى على تاخر النصر لا ي س ت ع ج ل لا يمل لا يرجع من كانت هذه ا ل ص ف ة يا إ خ و ا ن وكان بعيدا عن الترف كانت د ع ا م ة ر ا س خ ة ل ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة إ ذ ن كانت هناك حكمه عظيمه جدا في اختيار هذا المكان دون غيره حتى تنزل فيه ا ل ر س ا ل ة وتنشئ فيه ا ل أ م ة هناك صفات خ ا ص ة جدا تمتع ل ي ه ا هذا المكان وصفات تمتع ل ي ه ا ساكن ي هذا المكان ولو ت ك ر أ ت هذه الصفات في زمن من ا ل أ ز م ا ن ف س ت ق و م ا ل أ م ة من جديد بنفس الطريق وبنفس النجاح إن ش ان ء الله در الدار دافنقاط قواعد جدا موقف معينة معينة هامة جداً جداً لبناء الأمة الإسلامية أو جدا لبناء في في ع شاء ر ق و ع القاعدة على د بد تصافد الأمة لا الأمة ا تقول ق أن ن ر س الله ت ه مصدرها ا ووحدة وعدم خ القرآن والسمة ا ا ل ن ب ج الأخرى قاعد أول دي ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة النصر من عند الله عز وجل وقد جرت س م ة الله عز وجل أ ن ينصر ك ل ه المؤمنه على ا ل ك ث ر ة المشركه ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ل ث ة على المسلمين أ ن يستفيدوا من كل قانون موضوع ما لم يكن هناك تعارض مع الشرع و ا ل ع ق ي د ة الصحيح ف إ ن حدث التعارض يقدم كتاب الله عز وجل و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم ا ل ق ا ع د ة ا ل ر ا ب ع ة الجيل الذي يستطيع أ ن يبني هذه ا ل أ م ة هو جيل يتقن القاعده ل العربية غ ة ي ت ن ه و ي الخامسه ع اللغات ا ل ابدا ب د ع و ة ا ل أ ق ر ب ف ا ل أ ق ر ب و أ ق ر ب الناس إ ل ى ا ل إ س ت ج ا ب ه هو المسلمون انفسهم جبانك و ح ب ي ب ا ل ا ص ا ب ف ا ب د أ بهم ا ل ق ا ع د ة ا ل س ا د ق ة لا تقوم ا ل أ م م إ ل ا على أ ك ت ا ف الصادقين ا ل ق ا ع د ة ا ل س ا ب ع ة ا ب د أ بالكريم فإنه أقدر على حمل ا ل د ع ق ا ع د ة ا ل ث ا م ن ة الجبان قد يقتنع ب ق ض ي ة ا ل م ا ء ولكن لا ي ق و ى قلبه على الدفاع عنه فعليك بالشجاعه ا ل ق ا ع د ة ا ل ت ا س ع ة لا يحرص على قيام ا ل أ م ه الا عايز النفس ومن كان يرضى بالظل قبل أ ن يكون في ز و ا ل على م م ع ت د ا ل م ر ف ي ن ك ا ل على يدري قصرا م ا ل سبحث عن من كان الصبر صفته وعمن كانت المجاهده حياتي كانت هذه القعدة الأكيرة المستخرجة ا من حياته ا ر ة فتلك عشر كاملة أسأل الله و